ثنائيات قرآنية ثنائيات قرآنية برنمج قرآني يستعرض بالتفسير والتأويل بعضا من المفاهيم الكبيرة الوالدة في كتاب الله العزيز ثنائيات قرآنية بحر من الحكم والمواعظ في ألفاظ القرآن الحكيم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 والتي جعلها القرآن الكريم من الثنائيات الأساسية حتى أننا نجد هذه الثنائية في العديد من الآيات المباركة هناك العشرات من الآيات ربما المئات من الآيات تتحدث عن هذه الثنائية ثنائية الدنيا والآخرة وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار القرآن الكريم يؤكد في العديد من آياته المباركة على هذه الثنائية وضرورة الموازنة بين الدنيا والآخرة لأن الدنيا مزرعة الآخرة كما جاء في الحديث الشريف الدنيا مزرعة الآخرة وكما في أدعية أهل البيت عليهم السلام اللهم أعطنا خير الدنيا والآخرة واصرف عنا بلاء الدنيا والآخرة إذن هذه الثنائية ثنائية الدنيا والآخرة ومعرفة حدود الدنيا و مدى النعيم في الآخرة هذه الثنائية من الثنائيات التي تدخل في صميم العقيدة وفي صميم القيم الإسلامية حينما تختل هذه الثنائية تختل حياة الإنسان وتصبح الدنيا هي المقر ولا آخرة لهذا الإنسان وتصبح الحياة الدنيا لعب وله كما يعبر القرآن الكريم وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الحيوان يعني الحياة الحقيقية التي تكون هي الحياة الباقية وليست الحياة الفانية كما نقرأ في سورة العنكبوت في الآية الرابعة وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ما معنى الحياة الدنيا له ولعب يعني حينما تكون هي الهدف وحينما تكون هي الغاية تكون له ولعب أما الحياة الدنيا هي التي تقرر مصير الإنسان في الآخرة ولهذا قرأنا الحديث الدنيا مزرعة الآخرة وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا نصيب الإنسان من الدنيا هو, ما هو الزاد الذي يوفره إلى الآخرة هذا هو النصيب الحقيقي وإلا في سكرات الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت يأتيه الجواب كلاً إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون مع الأسف هذه الثنائية قد يكون فيها خلل عند الإنسان فيؤثر الحياة الدنيا على الآخرة وتكون الآخرة لا قيمة لها لا يفكر بها كل همه الحياة الدنيا طبعا هنا الحياة تكون له وتكون لعب أما الذي لا ينسى نصيبه من الدنيا يعني النصيب الأخروي من الدنيا كم عندك من زاد في ساعة الاحتضار هذا الإنسان الذي يرى زاده كبيرا ويرى زاده ما أعده من زاد للآخرة غنيا طبعا هذا يفرح في ساعات الاحتضار وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت عنه الإنسان يحيد عن هذه السكرات ولكنها سكرات لا بد أن تأتي لأن الإنسان كما يعبر القرآن عن اليهود يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر حينما تكون الحياة الدنيا هي الغاية وهي الهدف تكون له ولعب وتكون مليئة بالظلم و وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب ولهذا القرآن الكريم في سورة البقرة في الآيتين المباركتين الآية وال والواحد بعد المئتين يطرح نموذجين من الناس النموذج الأول الذي همه الدنيا ولا يفكر في الآخرة بشيء والنموذج الثاني النموذج الذي يوازن بين الحياة الدنيا والآخرة ويعتبر الحياة الدنيا مزرعة الآخرة انظر هذان نموذجان متقابلان يطرحهما القرآن الكريم في سورة البقرة من أروع النماذج المتقابلة, أو المتقابلة في القرآن الكريم فمن الناس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 المهم آتنا في الدنيا آتنا أموالا آتنا أولادا آتنا ثروة المهم من حرام من حلال هذا بطرق شرعية بطرق غير شرعية المهم أن ربنا انظر ويؤمن بالله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا ومالغ في الآخرة من خلال يعني هو لا يفكر في الآخرة يريد دنيا يريد مالا دنيوياً يريد جاهاً دنيوياً يفكر فليس له من نصيب الخلاق يعني النصيب في الآخرة ومنهم انظر هذا الجانب الآخر أو النموذج الآخر المتوازن الذي يوازن بين متطلبات الحياة الدنيا ومتطلبات الحياة الآخرة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة انظر قيد الإيتاء في الدنيا بالحسنة بينما ذاك أطلق النموذج الأول أطلق ربنا آتنا في الدنيا ووقف لم يقل آتنا في الدنيا حسنة ولهذا هو لا يفكر إلا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يعني الأموال إذا لم تكن حسنة في الدنيا لا أريدها الجاه إذا لم يكن حسن في الدنيا لا أريدها المنصب السياسي والمسؤولية الاجتماعية والكرسي إذا لم يكن حسنة لا أريدها انظر يعني الكرسي طبعا يوسف الصديق عليه السلام حينما قال له إنك لدينا اليوم مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم انظر هو طلب الرئاسة هو طلب المسئولية ولكن هو مطمئن من أنه سيخدم المستضعفين وسيكون دخوله في السلطة لصالح الإسلام ولصالح الدين ولهذا قال اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ عليم تحدثنا عن هذه الثنائية الرائعة ثنائية الحفيظ العليم كما تحدثنا عن ثنائية القوي الأمين يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قوة وأمانة قوة بدون أمانة لا قيمة لها قوة غاشمة قوة ظالمة أمانة بدون قوة أمانة يعني لا يستطيع أن تدير دولة لأن الأمين كما يعبر بعض الأخوة بالعامية العراقية يقول القوي بدون أمانة هذا يبوك والأمين من دون قوة ينباك يعني هذه الثنائية يبوك وينباك لأن الأمين إذا لم يكن كفوءاً في الدولة ولا يعرف الطرق, الطرق الحيل والمراقبة والتفقد الأعضاء. طبعا هذا ينباك والما يجري من تحته وهو لا يدري ولا يعلم إذن هذه التوازن بين الحياة الدنيا هذه الثنائية الرائعة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة هي التي تعطي التوازن في الفكر والقيم والتوازن في سلوك الإنسان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 هذه الثنائية الرائعة ثنائية الدنيا والآخرة حينما يعيشها الإنسان بصورة سليمة وصحيحة طبعا تجعل قيمه قيم راقية ورائعة وتجعل سلوكه كذلك سلوكا سليما وصحيحا بحيث يعيش هم الآخرة وهو في الدنيا يبتغي فيما آتاه الله في الدنيا من أموال من جاه من عقار من ثروة يبتغي بها الدار الآخرة مع عدم نسيانه النصيب في هذه الدنيا اللهم أعطنا خير الدنيا والآخرة واصرف عنا بلاء الدنيا والآخرة المؤمن يهتم بالدنيا لأن الدنيا مزرعة الآخرة كما جاء في الحديث الشريف من أروع الأحاديث الشريفة الدنيا مزرعة الآخرة يعني الآخرة جزاء ولا عمل والدنيا عمل ولا جزاء إذن قيمة الإنسان في أعماله الدنيوية ماذا حقق من إنجازات في الحياة الدنيا ماذا عمل في الدنيا قيمة الإنسان في الآخرة ما يحمله من حق في الدنيا إلى الآخرة ولهذا والوزن يومئذ الحق مواقف الحق ومواقف الصدق هي القيمة الحقيقية لهذا الإنسان لأن الوزن في الآخرة هو وزن الحق ولهذا الذي يعيش الهموم الأخروية وهو في الحياة الدنيا يعيش المسؤولية أولا والعطاء ثانيا انظر يعني الحياة الآخرة الإيمان بالآخرة وبجزاء الآخرة يعطي للإنسان في الدنيا أمرين أساسين الأمر الأول هو الشعور بالمسؤولية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إذن الأمر الأول الذي يعطيه الإيمان بالآخرة والإيمان بالثواب والجزاء هو الشعور بالمسؤولية أن الإنسان يشعر بأنه مسؤول عن كل حركة من حركاته عن كل سكنة من سكناته عن كل لفظ من ألفاظه عن كل موقف من مواقفه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إذن هذه الأعمال لو كانت بمقدار ذرة يحاسب عليها الإنسان خيرا أو شرا حينما نشعر بهذا الشعور بعد ما يحتاج إلى شرطي يراقبونا. هناك رقابة ذاتية حتى لو لم يكن أحد علينا رقيب لأننا نشعر بالرقابة الإلهية الربانية على سلوكنا وعلى كلماتنا وعلى مواقفنا هذا طبعا يعطي للإنسان الشعور الكبير بالمسؤولية تجاه كل حركة يتحركها وتجاه كل كلمة يقولها إذن الذي يؤمن بالآخرة يكون عند الشعور بالمسؤولية ولهذا القرآن الكريم انظر مدى هذا الربط الرائع بين يوم القيامة وبين النفس اللوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة انظر ما هي علاقة يوم القيامة بالنفس اللوامة طبعا مثلا دائما نجد في سياق القسم المقسم به مثل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها هناك علاقة بين الشمس والقمر والليل والنهار كذلك هنا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ما هي العلاقة بين يوم القيامة وبين النفس اللوامة هذه ثنائية ثنائية النفس اللوامة ويوم القيامة طبعا الثنائية اعتقد واضحة لأن النفس اللوامة معنى النفس اللوامة أنها تلوم صاحبها حينما يقع في خطأ هو دائما في ضمير يلومه وخز الضمير هذا وخز الضمير الدائم على كل خطأ وكل زلة طبعا هذا يجعل الإنسان يشعر بالمسؤولية تجاه كلماته ومواقفه فكلما كان يوم القيامة حاضرا عند الإنسان كلما كانت النفس اللوامة أكبر وأعظم وأكثر فاعلية من هنا جاءت العلاقة بين النفس اللوامة وبين يوم القيامة يوم القيامة يمثل المحكمة الكبرى الأخروية والنفس اللوامة تمثل المحكمة الصغرى الدنيوية وكلما كانت المحكمة الكبرى في ذهن الإنسان أعمق وآكد كلما كانت المحكمة الصغرى أكثر فاعلية لأن الإنسان يشعر بأنه أمام محكمة كبرى أخروية بعد المحكمة الصغرى الدنيوية إذن الإيمان بيوم القيامة يجعل الإنسان يشعر بالمسؤولية الكبرى والذاتية تجاه كل حركة من حركاته ولفظ من ألفاظه كذلك الإيمان بيوم القيامة يجعل الإنسان معطاءً مضحياً لأنه مهما أعطى سوف يجد هذا العطاء بأضعاف مضاعفة ويجد هذا الجزاء فيعطي ويعطي ويبذل ويشعر أنه مقصر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة انظر جزاء ولا شكورة يعني ولا كلمة شكرا حتى كلمة شكرا جزاء يعني عطاء مقابل لعطائنا انظر هذا الشعور بالعطاء والتضحية والفداء لماذا؟ لأنهم يشعرون بأنهم إنما أعطوا وضحوا وإنما لوجه الله عز وجل الذي يضحي لوجه الله ويعطي لوجه الله تعالى لا ينتظر من الآخرين شيئا إنما نطعمكم لوجه الله ليس في سبيل الله وجه الله يعني خالصاً مئة بالمئة لله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة مع كل هذا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا الشعور بالتقصير مهما أعطوا إنهم يخافون ذلك اليوم أما الذي لا يخاف فطبعا يعيش الدنيا له ولعب من هنا الإمام علي عليه السلام حينما جاءه عقيل وأعطاه الحديدة المعروفة جاءني يستميحني كما يقول من بركم صاع البر الحنطة أراد ثلاث كيلوات أضافية الصاع ثلاث كيلوات عقيل أراد من أخيه الإمام علي ثلاث كيلوات زايدة يعني حنطة مو ذهب مو دولار وإنما أراد حنطة فالإمام علي أحمى له حديدة فقال له حينما ضج ضجي جديدنف من ألمها وكاد أن يحترق من مسمها فقلت له ثكلتك الثواكل يا عقيل أتئن من حديدة أحمىها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه أتئن من الأذى ولا أئن من والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمنا لكم ثنائيات قرآنية